فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عَنْ شَأْنِهِمْ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 وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذلى دلوهم قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاءة والله عليم بما يعملون وشرواه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو ما اتخذه